وما كان لنبي أي يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.